أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق الذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين قل لمن في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه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 قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إني أقاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه